أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت الكريم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 rahb bina warfuq bina warham bina wamnun alayna bil lana subul as-salama اننا نادىك يا لنا عمرا به حسن البدايه والختام واكتب لنا عمرا به حسن البدايه والختام انت العزيز أنت القدير الحافظ الفضل الس الغفور أنت الودود أنت الغفور فاقسم لنا عيش الكرام واكتب لنا سبل السلام